فَمَن فَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ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 قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من قين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قَا إِكَ مِنَ الْمُغَرين قَالَ فَبِمَا أَقْوَتَنِيلَ أَقَدًاَّ لَهُم صِاطَلَكَ الْ المُسْتَطين فَُّ لَكِيَّهُ مِن بَيْنِ أَدم وَمِنْ خَلْفم وَعَنْ أيمانَانِهٍ وَٱئِمَٰنُهُمْ وَٱلشَّمَآءِ نِهِمْ وَلَا تَجْنُوٓ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُم أَجْمَعِينَ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 فَلَمَّا فَاقَ الشَّجرَتَ بَدَت لَهُماَا سَوآكُهُماَا وَقَفِ قَا يَخْصِ فَانِ عَلَيْهِمَا وَقَفِ قَاَخْصِ فَانِ عَلَيْهِ م مِ وَرَقِ جََّ وَنذاَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَ أَْهَاكُمَ وَأَقَُّكُمَا إِ الشَّيقانَ لَكُ مَاعَدُون مُبِين قَالََا يا رَبّنَا ظَلَمنَا أَنْ فُسَنَا وَإَِّم تَفِر لناَا وَتَررحَمنَا وَإَِّم تَعْفِر لناَا وَتَررحَمنَا لََكًُاَّ مِنَ الْخَاسِرين. قَاه بِطُ بَعضُكُم لبَأْضٍ عَدُ وَلَكُمْ فِي الأرْضِ مُتَقَْقُون وَمَتٌَ إ حين قَالَ فِيهَا تَحيَونَ وَفِيهَا تمُطُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُون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 إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ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 وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين يحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين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 قُْإِ ماَا حَرْ وَمَ رَبّفَواحِش مَا ظَهرَ إهَا وَمَا بَقَنَ وَالْإِثمَ وَالبَغْيَ بِغَيير الحَقّ وَأَن تُشْنِكُ بِلل وَأَن تُشِْقُ بِلَّهِ مَا لَ يَُزّ بِهِ سُقَانَ وَأَن تَقُونوا على اللهَِّ مَا ل تَعلَون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 حُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُم نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْ قُم رُسُونَا يَتَ وَفَّوونَ وَُمْ قالَاواأَنَ مَاكُ تُم تَدَونَ مِدُونَِّ قالَاوا ضَلُّ عَنَّ وَشَهِدُوا عَ أَن فُسِهٍ أَهُم كَوا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 ف إِذَ الددََكُ فِيهَا جَنِيَ قالَالَتْ أُخْْرَهُمْ لِأُونَاهُْ رَبَّّنَهَا أُاءِ أَْضَلُّونَ فَائتْهِ عَذَابَ ضعْفَم مِنََّ النار قال لكل يضيعون ولكن لا تعلمون وقالت اولىهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لا نكلف نفسا إلا وسع هؤلئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار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 أَوَ مَنِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَيَبْغُونَهَا عِجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَعْنَانَ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ اقْتَحَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا الله حرمهما على الكافرين الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا نقاء يومهم هذا وما كانوا بآيائنا يجحدون وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لَهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا في تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل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 يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَفِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضْرُعًا وَالْحَلَمُ إنه لا يحب المعتدين ولا تفسنوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حَتَّى إِذَا أَقَلَّت سَحَابًا سِقَالًا سُقْنَاهُ نَبِلاً بَلَدًا مَيْتًا فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا به مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خب فلا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكون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 وَآلَمُ منِنَ اللهَّهِ مَا ل تَلَمُون أَواجِبِتٌ أَ جَأَكُمْ ذِكُنُ مِ الرَبِّكُ مَا ل رَجنٍ مِنْ قُمنِذَِكُمْ وَلِ تَتَّقُم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 افلا تتقون قال الملا الذين كفروا من قومه ان لنا نراك في سفهه وان ما من الكاذبين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 أَوَاجِبْتُمْ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّنُذِيرَكُم وَذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمٍ مُّهْلِكٍ وَزَادَكُم فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً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 بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وطى عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنكم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين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 وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَ لَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَنَىٰ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ اذْكُرُوا آلَ اللهِ وَلاَ تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُونَا مِنَ آمَنَ مِنْهُمْ لِمَن آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَن صَالِحًا مُفْسِلٌ مِنْ رَبِّهِ قَانُون إِنَّ بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فعقر الناقة واتوا عن امر ربهم وقالوا واتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح هنا بما تعدنا ان كنت من المخلصين فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين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 إنكم لتأكون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم انهم اناس ويه تطهرون فان جيناه واهلهم الا امراته كانت من الغبرين وامطرنا عليهم مقرا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون ها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم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 وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْكُنَّا كَارِهِينَ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 الذين كذبوا شعيبا كان لم يقنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم ان ابلغتكم رسالات لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَمَا بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ حَسَنَةً حَتَّى عَفَوْا وَقَانُوا حَتَّى عَفَوْا وَقَانُوا قَلَمَسَ آبَاءَنَا الضَّرَّ وَالسَّرَّ فَأَخَذْنَاهُمْ دَعَتًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ولو أن اهل القريه امنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون افَآمَنَ اَهْلُ الْقُرَى اَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَو آمَنَ اَهْلُ الْقُرَى اَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَآمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مك الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على فهم لا يسمعون الَّكَ الْقُرْآنَ قَصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يُطْبِعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ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 يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْدِهِ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قالوا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 نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعيون الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك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 رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم بي قبل أن آذَنَ لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أُقاطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّ إِلَى رَبِّنَا مَنْقَلِبُونَ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 وَلَعَسَى رَبُّكُمْ أَن يَهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنْهُمُ الثَّمَرَاتِ عَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ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 فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين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 وَدَم مَرقْن مَا كَان يصْنَعُ فيِي الرَعونُ وَقَهُ وَمَا كانَوا يَعْرِشُون وَجَازْنَابِبَنِي إصْرَِيلَ البَحْرَ فَأَتَعَلَ قَوْمِي يقُفُون فَأَتَو ل قَوْم يعقُفُونَ على, على أَصْناَامٍن لَم قَالُوا يَا مُوسَىٰ عَلِّمْنَا إِلَٰهَكَ كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۖ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يعملون قال لا اغير الله ابغيكم الهه وهو فضلكم على العالمين واذا انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب قد قتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم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 سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية إلا يؤمنوا بها وَإِن يروا سبيل الرشد لَا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا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 قناَا ذَبِي أُصيب بِهمَن أَشَاء وَرُرحمَك وَسِعت كلُ شيءَ فَسَأكْتُ بُهارِ الذيينَ يَاتَّقُونَ وَيُؤتُونَ الزَّكاتَ وََّذينهُم بآياتنَا وََّذينَهُم بآياتنَا يؤمنون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 يَأْمُرُهُم بِالمَعْرُوفِ وَيَنهَاهُ مانِلمُم كَرِ وَيُحلُّ لَهُُ الططيباتاتِ وَيُحرِّْمُ عَلَيْهِمُ الْخبَاء إث وَيَضَو عَنْهُمْ إصْرَهُم وَالْأَعْللَ لَْنِي كَانَت عَلَْهم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 وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْلَمُونَ وَقَطَّنَاهُمْ فِتْيَةَ عَشْرَةَ أَسْبَاطٍ أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَلْ بَجَسَتْ مِنْ نُثْنَتَ عشَةَ عين خَدْنِمَ كُلّ أُنَاسٍ مشْرَبَهُمْ وَظَلَّلناَا لَهمُ الغمامَ وَأَنْ زَلناَّ لَمُ الْمََّ وَسلوى كُلوا مِ قَيبَك مَا رزَقَناَاكُمْ. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُونُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 واسألهم عن القرية من التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لَا لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون،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 فَخَلَفَ مِنْ بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه أَلَمْ يأخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق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 وَإِذ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلٌّ وَضَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 أَوْ تَقُ إِمَا أَشْرَكَ آبَُونَامِئون قَابِنوا وَكُنْ مَا ذُرمَةَم مِن ب بعدَعْدِيهم أَفَتُهلِكُ نَ بِمَا فَلَ المُبَقِنُون وَكَذَلكَ نُ فَصِلآياتاتِ وَلَا اللَوم وَنُعَلِّمُهُ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنَّا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هواه فَمَفَلُوكَ مَفَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَفَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُسِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ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 لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِنُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ, يهدون بالحق وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْنِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَكِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ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 هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَرَاءَ عَلَيْهَا حَمْلُ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَلََّا أَفْقلَ الدنَّع واللهَّه رَبهُ مَا لإِ آتَتَناَا صالِ حََّ نَكون مِنَ الشَّكِرين.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 إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَنْفَالُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا؟ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطُشُونَ بِهَا؟ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا؟ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ دُعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابِ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ والَّذينَ تَدعونَ مِ دُِي لَا يَستَفونَ نَصَكُمْ وَلَا أَفُسَهُم يصُرُون وَإِن تَدُم إلى الهدَ لَا يَسمَعُ وَتَرهُم يظُونَ إلَيكَ وَهُم لا يُبَصِرون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 قَوْمَ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثِ مَا لَا يَقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا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 بِالْغَدُوِّ وَالآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ